bismillahir rahmanir rrahim Ya ayyuhan nabiy idza talaqtum nisaa fa qalliquhun li iddatihin wa ahsil iddah wa taqullaha rabbakum لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ولا يخرجن إلا إن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه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 قد جعل الله لكل شيء قدرا وَلَا يَيْأَسُ مِنَ الْحُسْنَىٰ مِن نِّسَائِكُمْ إن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّةٌ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا يَحِلُّ وَأُلَآتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُمْ أَيْضَعْنَ حَمْلَهُمْ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يُكَفِّر عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِم لَهُ a skinohun, min حيث سكنتم se kántum, ولا dětí, kómo, ale وَإِن má, nebo, nebo, nebo, nebo, nebo, nebo, فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو مِنْ سَعَتِهِ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 وكاين من قريه اتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسران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 لیُخرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يدخله جنات. Judahilhu جنات تجري من تحتها tahtihal, خالدين فيها fíha, قد koda, الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن sana, مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا